بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ أَلَّا تَتْرَوْفِ الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والموجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام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 يُرُسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِنْ نَالٍ وَيُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا إِنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أثنان فبأي آلاء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 مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبَرَقُوا وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَامُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَرِّبَانُ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 فبأي آل ربك ما تكلبان؟ هل الجزااء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آل ربك ما تكلبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيما فاكه ونخل ورمان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آل ربك تكذبان؟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 متكئين على رف رف خضر وعبقري الحسان فبأي آل يربك ما تكلبان تبارك اسم ربك ذا الجلال والإكرام.